بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد هذه ليلة الثلاثة الخامسة عشر من شهر جمادة الآخرة من عام 1435 وما زلنا في تعليق على البلوغ قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من ظهر قدر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخرين قدر نصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين من على النصف من ذلك رواه مسلم هذا الحديث ظاهر يختلف عن حديث أبي قتادة لأن حديث أبي قتادة فيه, فيه الاقتصار في الركعتين الأخرين على على الفاتحة وهذا فيه زيادة وأحسن ما يجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقتصر على الفاتحة وتارة يزيد شيئا لأنه لأن يقول في الأولايين من العصر على قدر الأخرين من الضر وفي الأخرين على النصف من ذلك وقول الأخرين يعني الثالثة والرابعة على النصف ومعروف أن الفاتحة كم سبع آيات وإذا كانت كان سبع ما تصر على النصف معنى هذا أنه يقرأ شيء غير غير الفاتحة معنى هذا أنه يقرأ شيء غير الفاتحة ولهذا الخلاصة أن السنة للإمام في صلاة الظهر والعصر أنه أحيانا في الركعتين الأخرين يقتصر على الفاتحة وقد يزيد سورة قصيرة بعد الفاتحة في بعض الأحيان وفي أيضا إشارة إلى أن صلاة العصر تخفف وأنها لا تقارن بصفة صلاة الظهر انما تكون خف من صلاة الظهر وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصال المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال بريرا ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النساء بإسناد صحيح وفي شرح السنة للبغوي أن فلانا يريد به أمير المدينة قيل اسمه عمر بن سلمة وقيل عمر بن عبد العزيز ولكن الصحيح إنه عمر بن سلمة لأنه ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة رضي الله عنه يعني ليس هو عمر بن عبد العزيز لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة وهذا يدل على أن من قال أن عمر بن عبد العزيز فقد يكون وهم في هذا أو تبع بعض أهل العلم الذين قالوا والحديث صريح أن أبا هريرة صلى خلفه يطيل في الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل والمفصل أرجح الأقوال في أنه من قاف إلى الناس وقيل إن المفصل من سورة الحجرات إلى الناس وقيل إنه من الجاثية وقيل إنه من الصافات لكن أرجح الأقوال إنه من قاف إلى الناس سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة والمفصل فيه طوال وأواسط وقصار أما طوال المفصل فمن أول قاف إلى عبسة وأما أواسطه فمن سورة التكوير إلى الضحاء وأما قصاره فما بعد ذلك إلى الناس على رأي أكثر للعلم أنه كذا قوله بالمرسلات مثل ما, اختلف في مثل ما اختلف في أول المفصل قاطعا سيختلف في تحديد طواله من أواسطه من قصاره لكن هذا اللي عليه يعني بعض أهل العلم وقول جيد لأنك إذا نظرت حتى لو قيل إنها إنها أن أواسط المفصل إلى المطففين لا بأس فقصطي طواله إلى المطففين لا بأس يعني فلكن يأتيك سورة الفجر ولذلك التحديد مادام أنه ما ورد في شيء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام يبقى أنه أمر في مجال للاجتهاد وقوله ولذلك العلم قال السنة أن يقرأ في الصلاة الفجر والظهر بطوال المفصل ويكون في الصلاة الفجر أطول لأن الله سمها قرآنا فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أما العشاء فقد ورد النهي صريحا عن الإطالة فيها وأما العصر فتكون على النصف من الظهر وأما المغرب فإنه يكون بقصاره أو سيأتي ان شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قر أيضا بطول الطولين قرأ بالأعراف قرأ بالقتال قرأ بسورة بسورة المرسلات قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه متى سمعه جبير, سمعه جبير قبل, قبل أن يسلم ولهذا أخذ العلم من هذا أن الكافر لو تحمل خبرا ثم أسلم ورواه بعد إسلام أنه يكون مقبولا ولا يضر يوم أن تحمله لما كان كافرا وهذا دليل على ان المغرب لا يختص بقصار المفصل كما عليه الناس الان و سبق عن ابن النوقرب المرسلات وقرب دخان اما المداومه في المغرب على القصار المفصل فهذا قال انه من فعل مروان ابن الحكم وقد أنكر عليه زيد بن ثابت قال ما لك تقرأ بقصار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولة الطولين كما في ساع البخاري التي هي العراف هي طولة الطولين وجاء في سنة النساء أن يفرق العراف في, في, في الركعتين في صلاة المغرب أما العشاء فقد قرأ بالتين والزيتون وقال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها طبعا العلماء جمعوا بين هذه الروايات بأن هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم باختلاف الأحوال والأوقات والأشغال وأيضا مراعاة أحوال المأمومين ثم إن الإمام إذا عزم على قراءة الطور يوما من الأيام أو عزم على قراءة المرسلات فلا مانع أن يتقدم بالقامة قليلا لا مانع أن يتقدم قليلا بوقت الإقامة أما أنه يقيم متأخرا ثم يقرأ بالطور ويقرأ بالمرسلات فهذا قد يشق على الناس في هذا الزمن وعن أبي ري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة أهل فلان تنزيل تنزيل السجدتي وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللطبران من حديث بن سعود يديم ذلك الزيادة هذه ضعيفة قول يديم ذلك هذه ضعيفة قال ابن تيمية السبب في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في أجري يوم الجمعة بهتين السورتين أنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومهما لأنما اجتمرت على خلق آدم عليه الصلاة والسلام وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وهذا كله يكون يوم الجمعة لأن الساعة تقوم يوم يوم الجمعة فيستعد الناس ويعتبروا والسنة أن الإنسان يقرأ هاتين السورتين وقد أعرض كثير من الأئمة عن هذه السنة أعرض كثير من الأئمة عن هذه السنة إما كسلا منهم وهو الغالب وإما خوفا من توبيخ وعتاب جماعة المسجد والسنة لا يحاب فيها أحد وليست سورة الإفلاميم تنزيل السجدة وهل أتى طويلة يعني لا يعد أن يكون مقدار الصلاة إذا قرأت ترتيلا متوسطا ثلاثة عشرة دقيقة إلى اثنتين عشرة دقيقة إلى خمسة عشرة دقيقة مع القراءة الحدر ويطبق الإنسان السنة وإذا لم يقرأهما فهل يقرأوا سورة فيها سجدة؟ طبعا يوجد بعض الأئمة يخالفون السنة فيقرأ بعضهم من تنزيل السجدة يجعلوا في الركعتين وبعضهم يقرأ سورة هل أتعى الإنسان يفرقها بين الركعتين وهذا خلاف السنة أما يطبق السنة كاملة وإلا لا يقرأ بهتين السورتين اطلاقا. لأنه يوهم الناس أن هذه السنة وقد يقرأ الإفلامينما تنزيل السجدة في فجر ناخر غير الجمعة ويقرأ سورة هل أتعى الإنسان في فجر ناخر غير الجمعة. أما أن يقرأ بهما في فجر الجمعة فقد يلبس على الناس ويظن هذا هو هي السنة أقصد تفريق السورة الواحدة بين الركعتين هل مقصود السجدة هؤلاء انكر ابن القيم وقبله ابن تيمية أن يكون المراد السجدة وجعل ابن عباس أن السجدة مقصودة وذلك قال ابن عباس إذا لم تقرأ ألف تنزيل بتنزيل السجدة فقرأ فيها سجدة فعلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أن السجدة مقصودة وقد بالغ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فقال وصف بأن من يفعل هذا أنه من الجهال وقد تعقبه الحافظ ابن رجب في فتح الباري قال بدون ما يسمي قال وقد قال بعض شيوخنا وقال بعض أصحابنا كذا ثم رد عليه وبيّن أنه ورد عن ابن عباس أن السجد مقصودة ولو قيل إن الإنسان إذا لم يقرأ سورة السجدة ولأتا عن الإنسان إذا تكاسل عن هذا فليقرأ سورة فيها ذكر المعاد والحشر كعما يتساءلون ونحوها لو قيل بهذا على أن لا يكون هذا على حساب تضييع هذه الشعيرة وهذه السنة وغالبا الجماعة يتبعون الإمام فإن كان الإمام نشيطا حريصا على السنة فإن الله سبحانه وتعالى يلين قلوبهم ولا ينتقدونه بشيء وأما إذا كان كسولا فإن الله يسلطهم عليه وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية, آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعود منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي هذا دليل على أن القاري في الصلاة عليه أن يتدبر ما يقرأ فيسأل عند آية الرحمة ويستعيد عند آية العذاب ولعل هذا كان في صلاة الليل لأن حديث حذيفة مطلق وقد ورد تقييده بحديث عبد الرحمن بنبي ليلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه بمعناه وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ بالبقرة والنساء والعمران لا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل وهو استعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار ورحمة إلا دع الله ورغب إليه كذلك جاء في سنن النساء والسنن يبي داود من حديث عوف بن مالك قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل ولا مر بآية عذاب إلا وقف وتعود إلى آخر الحديث فهذه الحديث تركز على صلاة النافلة مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه في صلاة النافلة يستعيذ عند آية التعوذ ويسأل عند آية الرحمة ولم يأتي في الفريضة قط أنه كان يفعل ذلك فمن أهل العلم من قال بناء على هذا نقتصر على النوافل فإذا كان الرجل صلي صلاة التراويح أو القيام أو التهجد أو النافلة فإنه إذا مرت بي السؤال سؤال يسأل أو آية يتعوذ أو آية رحمة يدعو وأما في الفريضة فلا يفعل هذا ومن أهل العلم من قال ما داما هذا ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا إذا ورد ما يمنعه ولم يرد ما يمنعه ومن أهل العلم من فرق بين الإمام وبين المأموم فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما ولم يكن في صلاة الفرض يتعوذ ويسأل ولو كان يتعوذ ويسأل لنقل لأن هذا أمر ليس بالخفي والصحابة رضي الله عنهم وصفوا كل أحوال حتى قيل قالوا أنه كان يقرأ قيل بما عرفتم ذلك قال باضطراب لحيته ونقلوا صفة الصلاة وصفة إشارته في الصلاة ورده السلام في الصلاة في الإشارة فمن باب أولى لو كان يتعوذ عند آية العذاب ويسر عند آية الرحمة في الفرائض لن نقل هذا إلينا وفي الحديث جواز اعتمام الإنسان بالإمام في النافلة وقد جاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن حذيف أنه صلى وجاء عن ابن مسعود أنه صلى وقال حتى هممت بأمري سوء قيل ماه قال هممت أن أجلس وأدعه حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قرأ حوالي خمسة أجزاء في صلاة واحدة ومن أهل العلم رأى أنه مباح في الفريضة قال نقول سنة في النافلة ومباح في الفريضة فلا نقول أنه مستحب لأنه لم يرد في الفرض ولا نقول أنه مكروه لأن جنس الصلاة فرد فيه هذا النافلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على وإني نهيت ونقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فاجتايدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم ودليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود لأن الأصل في النهي التحريم وظاهره أنه يجب التسبيح في الركوع ويجب الدعاء في السجود لأن جاء الأمر به وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من المحدثين رأوا أن الأمر على الوجوب قالوا يجب تدعو في السجود ويجب تعظم في الركوع وقال جماهير أهل العلم أنه مستحب لحديث المسي في صلاة له خلاد ابن خلاد ابن ابن رافع فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه ذلك ولو كان واجبا لأمره به ثم ظاهر قول فعظموا في الرب أن تجزي فيها المرة الواحدة ويكون ممتثلا لما أمر به وقد جاء في سنن نبي داود من حديث المسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه ورواه التنمذي وابن ماجع إلا أنه قال أبو داود فيه رسالة هذا الحديث مرسل والبخاري كذلك رأى أن هذا الحديث مرسل وقال التلميذي يسناده ليس بمتصل فإن عون ابن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود قاله عتبة بن مسعود الهدى على كل حال الحديث دليل على أن يشرع الدعاء حال السجود بأي دعاء بأي دعاء ومحل الدعاء في الصلاة ذكره أبو الحجر في مواضع قال محل الدعاء أولا بعد تكبيرة الإحرام اللهم بعد بيني وبين خطأي الدعاء وبعد وفي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الدعاء وبعد وفي الركوع فانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقال سبوح من قدوس رب الملائكه لا هذا تعظيم لكن كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود وبعد الرفع من الركوع في دعاء ما هو الدعاء لا مانع لما أعطيت ولا ما أعطي في أيضا رواية الله مطهرني بالثلج والبرد والماء البارد إلى آخر أيضا في السجود في الجلسة إلى السجدتين ما شاء الله صار أصلاة كلها دعاء وكذلك بعد التشاهد الأخي أو في التشاهد يعني عموما هذه سبع مواضع للدعاء في الصلاة سبع مواضع للدعاء في الصلاة لكن التركيز على السجود أهم وقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي ربيع بن كعب نعم فأعني على نفسك في كثرة السجود وجاء في الصحيح المسلم أيضا فإنك لا تسجد لا يسجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وعن رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في ركوع السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وهذا من أذكار الركوع ومن أذكار السجود من أذكار الركوع ومن أذكار السجود قوله سبحانك اللهم يعني أنزهك سبحانك اللهم أي أنزهك وبحمدك الواو عاطفة والمعطوف عليه يفيده ما قبله يعني وأتلبس بحمدك سبحانك اللهم أي أنزهك وأتلبس بحمدك يعني أسبحك وأنا متلبس بحمدك يعني حال كوني متلبسا بحمدك وجاء لألفاظ أخرى أن عايشة رضي الله عنه قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح صلاة لله ويقول سبحانك, وبحمدك سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اللهم اغفر لي فهذا من ذكار الركوع وذكار السجود وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوموا ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وقائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه هذا في مشروعية تكبيرات الانتقال وفي وعلى مذهب الإمام أحمد أنها من واجبات الصلاة على مذهب الإمام أحمد أنها من واجبات الصلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام داوم عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وبعضها للعلم رأوا أنها, أنها مندوبة لأنها لم ترد في حديث المسيء في الصلاة وإنما علمه تكبيرة الإحرام فقط ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكن الجواب عنه سهل بأنه قد أخرج تكبيرات الانتقال جاءت في حديث المسي في السنة نبي داود من حديث الفعب الرافع لأنه ساقه وفيه قال ثم تقول الله أكبر ثم ترجع وذكر فيه أنه قال سمع الله لمن حمد وذكر بقية تكبيرات النقل الانتقال يعني وكذلك أخرجها الترمذي والنسائي من الذي يقول سمع الله لمن حمده هل هو الإمام فقط أو الإمام والمأموم الراجح أن الإمام فقط هو الذي يقول سمع الله لمن حمده وقال بعضه للعلم بل الجميع يقوله وهذا مذهب الشافعية إن التسميع مطلقا للمتنفل والمفترض وللإمام والمنفرد كلهم يقولون سمع الله لمن حمده لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كما جاء في سنن أبي داود هذا يحدد أن الذي يقول سمع الله لمحمده فقط هو هو الإمام أما من يقول ربنا ولك الحمد فهو الإمام فهو الكل كلهم يقولون ربنا ولك الحمد و... وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الكوع اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم بعض الناس يخطي فيقول حق ما قال العبد حق وهذا غلط فإن العبد يقول الحق ويقول الباطل وإنما هي أحق ما قال العبد أي حمد الله عز وجل هو أحق ما قال العبد وقوله ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد دليل على مشروعية هذا الذكر لكل مصل سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما يعني جعل الحمد كالأجسام وجعله يكفي ويسد كل ما وجد من ظروف في كثرة الحمد وهذا يعني دليل على تكثير الحمد والمبالغة فيه بأن الحمد كله لله والحمد هو وصف المحمود بالكمال والمجد هو العظمى ونهاية الشرف أهل الثناء والمجد يعني أنت يا ربي أهل أن يثن عليك وأهل أن تعظم ولك الشرف المطلق والعظم المطلقة وقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني صاحب الحظ والمكانة والمنزلة لا ينفعه غناه وماله وشرفه وإنما ينفعه العمل الصالح فقط فإن الناس لا يتفضلون عند الله لا بأجسامهم ولا بأموالهم ولا بأنسابهم ولا بمراتبهم وإنما يتفضلون بالتقوى والإيمان والعمل الصالح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على سبعة أعظم في الولايات البخاري على سبعة أعظاء أعظم وأعظاء كلها على الجنفة وأشار بيده إلى أنفه وليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه وفي رواية أمرنا وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في البخاري وقول وأشار بيده إلى أنفه تفسره رواية للنساء قال ابن طاوس وضع يده على جنفة وأمرها على أنفه وقال هذا واحد وضع يده على جنفة وأمرها على أنفه وقال هذا واحد يعني الجبهة والأنف شيء واحد فالجبهة الأصل في السجود الجبهة هي الأصل والأنف تبع, تبع لها فجعلهما كأنهما عضو واحد وإلا لكانت الأعضاء كم كانت تكون ثمانية والمراد من اليدين الكفان المراد من اليدين الكفان وأطراف القدمين يعني يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقبه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة يستقبل بظهور قدميه القبلة وهذا جاء في حديث أبي الساعدي في صفة السجود وأما صابع الرجلين استقبل بأطرافه الصابع لجلي القبلة في عدية بحميد يعني بعض الناس الآن تجدوها في هذا في السجود يقع من بعض الناس مخالفة بعضهم يسجد على طرف أنفه ولا يمكن جبهته من الأرض خاصة بعض اللي عليهم العقال يخاف أنه يسقط العقال تجد يسجد على طرف الأن فقط ولا يسجد على الجبهة معنى الجبهة هي, هي الأصل الجبهة هي الأصل ومنهم من يركب رجليه واحد على الأخرى في السجود وهذا يكون سجد على ستة خطأ ومنهم من يرفع رجليه يرفع رجليه في فترة السجود وهذا ترك عضوين في من أعضاء السجود ومنهم من يركب يديه على الأخرى منهم من يركب يديه على الأخرى وهذا يكون أيضا سجد على ستة أعضاء والواجب أن يسجد على هذه السبعة كما في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وهذا واجب, هذا واجب هل تبطل الصلاة؟ لو سجد على على سته بعض الناس تجذوه يحك رجله بيده اليد ما تسجد طول طول يحك رجله سجد على سته اعضاء وبعضهم يحك رجل بالاخرى يحك رجل بالأخرى طول السجود واحده ثاب تساجده والثاني تشتغل بحك الرجل الأخرى وهذا يبطل السجود ما الأركان ما يعدر فيه أحد السجود ركن وأنا أخل أخلى فلذلك نقول إذا كان من أول السجود إلى فالسجود باطل أما كان معظم السجود قد, قد وضع على الأرض وإنما فترة بسيطة حكى يده ثم رجعها أو رجله ثم رجعها فالسجوده صحيح هل يجب أن يكشف الجبهة؟ قيل يجب كشفها لأنه جاء في حديث مرسل عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل يسجد إلى جنبه وقد اعتم لبس عمامه وسجد على جبهته فحسر عن عمامته حسر عمامه عن جبهته لكن هذا المرسل المرسل من أقسام الضعيف وقد جاء في البخاري تعليقاً عن الحسن قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته وصله البيهقي وقال هذا صحه ما في السجود موقوفا على الصحابة وقد جاء تحديث ضعيفة أنه كان يسجد على كوري عمامته لكن ضعيفة ولهذا الإنسان عليه أن يحرص أن يباشر في السجود الأرض هو أفضل فإن يحتاج أن يضع أن يسجد على شيء فلا بس نحتاج أن يسجد على مثلا كانت الأرض مثلا فيها أخبار أو الفرشة اللي صلي عليها فيها رايحة غير جيدة وسجد على طرف الشماغ فلا بأس والأولى عدمه ولا يظهر والله أعلم أنه يصل لدرجة الكراهة كما ذكر الفقهة قالوا أن الإنسان إذا سجد على شيء متصل به فإنه مكروه ما أعلم أنه في, إن في دليل يدلع الكراهة غاية ما هنالك أن البراء يقول فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وهذا بيان للحال لكنه قد لا يصل إلى درجة الكراهة وإنما يصل أن يقال أنه خلاف الأولى خلاف الأولى الأولى إذن أن يباشر المصلي الأرض أو الفرشة السجادة والحصير اللي يصلي عليه أما سجوده على شيء متصل به فالأولى أن يفعل فإن فعل وكان لحاجة فلا بأس وإن فعل لغير حاجة كان خلاف الأولى وعن ابن بحينة اللي هو عبد الله بن مالك بن بحينة وهو اسم لأم عبد الله واسم أبيه مالك وهم صحابة كلهم هو وأبوه وأمه وعبد الله مات في سنة 54 وعن ابن بحينة أهلو عبد الله بن مالك ابن بحينة الأزدي أن رسول الله, صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياضوا إبطيه متفق عليه فرج يعني بعد بينهما يعني نحى وأبعد كل جنب كل يد عن الجنب الذي يليها يفرج بين يديه يعني يبعد كل يد عن الجنب الذي يليها أحد يطبك تطبيك تطبيك سنت نعم شفت. إذا كان بجواره أحد ما يفعل يعني بعض الناس ما تدري له طرف مرفقه بأدنك ها؟ يقوثك فيؤذي ولا يراعي أحد وهذا غلط لأن تطبيق السنة مستحب واجر والأذى محرم مثل التورك كذلك بعض الناس إذا كان المكان ضيقا ما تدري له قلب عليك وإذا كان أيضا فهذه مشكلة ثانية كل السنن مأمورا بتطبيقها لكن لا تؤذي أحدا إما أن تكون إماما أو منفردا أو مأموما فإذا كنت مأموما فلتراعي من كان بجوارك ولا تؤذيه طبعا هذا الصفة للتفريج جاء في حديث حسن بل جاء في صحيح مسلم أنه لو, كان لو, لو شاءت بهمة أن تمر أو بهيمة أن تمر لمرت من تحته من, من كونه عليه الصلاة والسلام يجافي ويرفع بطنه وهذا صفة أصحاب العزائم بعيدا عن الكسل يعني بعض الناس تجد إذا سجد يتضام على نفسه وهذه صفة الكسل يكون كسلانا والمسلم إذا قام يصلي ينبغي أن يظهر النشاط والرغبة في الخير والرغبة في الصلاة أما الكسل فإن الله جل وعلا وصم به المنافقين فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا فأيضا من الحكم في هذه الصفة أن يأخذ كل عضو من اعضاء البدن عبوديته لله عز وجل فيظهر كل عضو بنفسه ويكون الانسان الواحد في سجوده كانه عدد يعني كل عضو يستقل بنفسه وياخذ عبوديته ولا يعتمد بعض الاعضاء على ولا يعتمد بعض الاعضاء على بعض لكن لو كان الإنسان مريضاً أو كان كبيرا في السن أو كان الإمام يطيل في القيام في صلاة الليل أو حتى يطيل في السجود فلا مانع أن الإنسان يستعين يجعل طرف المرفق على, أو يجعل المرفق على طرف ركبته لا مانع من ذلك وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السجود عليهم إذا فرجوا فقال استعينوا بالركب وفي إسناده ضعف طيب حتى يبدو بياض إبطيه كيف يبدو بيض بيطيه؟ إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أصلاً لبيطين ليس فيهما الشعر وقد عدها بعضها للعم من الخصائص أنه ليس فيها الشعر لبيطين النبي عليه الصلاة والسلام فإن ثبت هذا وإلا قد يكون المراد ببيض بيض بيطيه أنه أزال, أزال شعر لبيطين أو أنه خفيف جدا لا يظهر للإنسان وعن البراء ابن عازبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت طبعا الابط ليس من العورة الابط ليس من العورة إذا سجدت فضع كفيك ورفع مرفقيك رواه مسلم وهذا دري على هذه الهيئة في الصلاة مأمور بها وحملها أهل العلم على الاستحباب حملها للعلم على الاستحباب لكن هل المرأة تختلف عن الرجل أو توافق الرجل جاء في سنن أبي داود في المراسيل عن يزيد ابن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مرأتين يصليان فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل لكن قال البيهقي أن هذا مرسل أنه مرسل وضعيف والأصل أن المرأة في صفة الصلاة الأصل أنها كان رجل لأن قوله عليه الصلاة والسلام كم صلوا كما رأيتمون يصلي هذا خطاب للأمة رجالا ونساء وقد كانت أم الدرداء ويفقيها عالمة كانت تفرج إذا صلت فهذه الهيئة مستحبة هذه الهيئة مستحبة إذن الإنسان إذا صلى يحرص على هذه الصفة إنه يرفع المرفقين قال ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب وعنوائل ابن حجر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابع رواه الحاكم وفيه ضعف والحكم في ضم أصابي عند السجود لكي تكون متوجهة إلى جهة القبلة الخلاص أن الساجد عليه أن يراعي أمور عليه أن يراعي أمورا أولا أن يبعد المرفقين عن الجنبين ثانيا ان يرفع المرفقين عن عن الارض ثالثا أن يرفع, بطنه عن، يرفع بطنه عن فخذيه يرفع بطنه عن فخذيه هذه الصفات هذه الصفات كلها تدل عليها السنه وبعض الساجدين يمتد كثيرا حتى كانه نائم على بطنه وهذا خلاف السنه يمتد كثير ويضيع السنن يضيع سنه رافع البطن عن عن الارض أين تكون اليدين في السجود ها اينام بين المنكبين بين المنكب وبين الاذن تكون موازيه لا يقدمهن ولا ياخرهن وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً رواه النساء وصحابه خزيمة وفيه دليل على مشروعية التربع للمريض في الصلاة وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفاخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئناً وكفي على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع وكيفما صلى أجزاء لأنه لم يرد شيء يحدد وهذا الحديث بعض العلم طعن فيه وعلى كل حال الأمر في هذا واسع الإنسان إذا أراد أن يصلي يفعل ما يراه مريحا له أرد أن يصلي ويجالس سواء جلس مثل التشاهد الأخير أو جلس متربعا أو جلس ومد رجليه الأمر في هذا واسع وقد جاء في عديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدنيا ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام قال متربعا لو كان هذا أمرا متعين لقل صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا متربعا فلما لم يقل هذا علم أن الأمر في هذا واسع وأنه ينبغي أن يضيق الإنسان على نفسه ولا أن يضيق عليه أحد في صفة الجلوس إذا كان يصلي وهو جالس وعلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ورزقني رواه الأربعين للنساء واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم في مشروعية هذا الذكر وإن كان من أهل من يرى أن المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يكرر المصلي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي طول السجود ويرى أن هذا أصح من غيره ألو تكرار سؤال المغفرة فقط بدون الألفاظ الأخرى وعمالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا كان في وطر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وهذا الحديث جاء بلفظ آخر فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم هو وساجده ثم ثنى رجلي وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض وقد ذكرت هذه الجلسة في بعض الفاظ رواية حديث المسي في صلاته وهذا الحديث دليل على أن المصلي يجلس هذه الجلسة وتسمى عند العلمة جلسة الاستراحة وقد ذهب إلى القول بمشروعيتها الشافعية و وبعض الاحناف والمالكية ومن أهل العلم من رأى أن هذا الجلسة إنما تكون لمن احتاج إليها فقط إنما تكون لمن احتاج إليها ذهب إلى استحبابها الشافعية أما المالكية أما المالكية والأحناف والمذهب عند الحنابلة فإنهم لا يستحبونها ولا يرون مشروعيتها إلا لمن يحتاج أنا قلت وهمت قلت أضفت مع الشافعية لهم الأحناف والواقع الأحناف والمالكية والحنابلة لا يرونها لأن كل من وصف صفحة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه الجلسة مما يدل على أنها إنما تكون لمن احتاج إليها أما من لم يحتاج إليها فإنه لا يجس هذه الجلسة أما إذا كان الإمام لا يجلس هذه الجلسة فإنه من باب أولى أن المأموم يقتدي به في ذلك وذهب ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم عن جلسة الاستراحة قال إن الفقهة اختلفوا فيها هل هي من سنة الصلاة أو ليست من سنة الصلاة وإنما يفعلها من يحتاج إليها على قولين في حديث أبي أمامة وابن عجلان ما يدل على أنه نهض على صدور قدميه وقد عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسائر منوصف الصلاة لم يذكر هذه الجلسة لكن جاءت في حديث أبي حميد ومالك ابن الحويرث ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم دائما لذكرها كل واصف لصلاته ووجود فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنها أنه فعلها سنة فإنه يقتدى به فيها واختار بن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في آخر عمره عند كبره جمعا بين الاخبار يعني كان كان يقال ان هذه الجلسه ليست مقصوده لذاتها وانما فعلت عند عند الحاجه والحاجه إما لمرض او شيخوخه فنات يفعلها الانسان اما ومنها للعلم ان يرى أنها تفعل على كل حال لكن ينبه أن بعض المصلين يخطئ في هذا الأمر حيث إنه يجلس وإمامه لم لم يجلس فيترتب على هذا مخالفة الإمام يترتب على هذا مخالفة الإمام ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول إنه يشرع للإنسان أن يخالف إمامه أو أن يتأخر على إمامه لأنه إذا جلس سيشفع الإمام بالفاتحة وهو, وهو جالس وإنما جعل الإمام ليعتم به نعم قد يقول إنها جلسة خفيفة هي جلسة خفيفة وليس فيها ذكر أما إذا كان إمامك يجلس فإنك تجلس لأنك لو لم تجلس لا لماذا سبقت الإمام لو وقعت في مسابقة الإمام أما إذا كان إمامك لا يجلس وأنت ممن يرى استحبابها فإنك تتابعه ولا تجلس في جلسة الاستراحة نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم أبينا محمد وآله الصحبه أجمعين